mari للكرار نبعث التهاني وابل الاطهار نرسل الاماني حيادي حسين واشوال وحناني يا بو الزنجاده في لك يعني هل افراح ينبسنا نفرح الى الروح من الدرسنا والروح هل افراح ينبسنا نفرح الى الروح من الدرسنا والروح يبارك لللي بينا قبل يمنا ولينا يبارك لللي بينا قبل يمنا مبارك للنبي المختار بنا الخالق المعبود ربنا حبنا حب ابو الزن نقدم له فرح حبنا حبيبي وانا بضل بحبيبي حبيبي ضال دربي بطبيبي حبيبي وانا بضل بقلب حبيبي حبيبي ضال دربي بطبيبي مشينا واهتدينا بابو اليمه ولينا مشينا واهتدينا بابو ولينا مشينا مرتفق باسم ليوانا على درب الحبيب الحبرمانا فت السجاد عادينا خدانا وصلنا بشوبن الشاطئ امانه جذبنا هوا سحر جذبنا ركبنا سكن بحر ركبنا جلبنا وواس فرج جبنا وركبنا سكن بحر ركبنا لا اللي تحس فينا قبل يمنا ولينا اللي هالس فينا قبل ولينا سجاد يا في نجاتك يا صاير ابن هجه سخينه للنجات حسين نجا وركب هاي السفينه حب ينجا يطيح المركب حياتك دلدنها حياتك نجاتك يا ابو اليمه نجاتك حياتك دلدنها حياتك حياتك دل يا دل كل رهينه بقول يمه و مصباح الهدايا وجود الكون من اول بدايه صار احسن لاخر نهاية وجود فرحناها وجودا جهودا من سعى جهود وجود وجودا فرحناها وجودا جهودا من mwasibina